<تصفيق> <تصفيق> الله يجزاك خير <هنالحين> يعني الامور تصعدت كثيرا يوم الخميس اللي هو امس كنت عند يقول يقول من الوزير مع انه الله افصح بكلمه تدل على يعني بعض الامور يقول لي شاكيك اه انا كنت اذا القرار من وزير رتبوا لي موعد مع الوزير على فحال نشوف واذا نرجو ان الوزير يحسمها بالحق و يعني الحمد لله الدوله فيها خير وفيها رئيس وزراء وفيها امير وفي ولي ثم يعني يعني اذا بعد ذلك يعني وانا عمرنا ان شاء الله ما راح يعني يعني تصير الامور ابعد من هذا نشوف بعدين ان شاء الله كيف نرتب الدروس نعم ها فقط عن شيء يقولون يقولون انت لما تقول الله لمن حمد يطول وأنا كان جاني واحد من مصلي قال يا أخي بس كن ربنا ولك الحمد قلت له لا أنا قل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما شئت بشيء بعد حق ما قال العبد كلنا نكعب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطني ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك لا قال بس كن ربنا ولك الحمد قلت له أنس يقول حتى ينسى النبي صعص حتى نقول ربما نسى وقال لا تجهر أنت مو قاعد في بريدة عشان تجهر بلا ولا في الزلفي فإن كان فاد الرفاعي يصلي في المسجد ويجهر بالذكر ما حد يقول له شيء يعني القضية مو سنة قضية خلاص الشخصانية بعدين واحد منهم يقول تبقي تجهر بالذكر روح صل في البدو عيب يعني هالكلام يعني السنة دين الله للحاضر والباد يعني ما كنا نظن أنه نوصل إلى هالمرحلة وذلك هم مرسلين لي نقل على طول إلى مسجد المطير يعني كأن الجاهر بالذكر بس عند أهل البعض كلام ما هو صحيح ونسبة بعدين يعني جايبين الخطاب محقريني ولا مناديني ولا شيء مطرشي لخطاب النقل مباشرة مع عام الهندي لا هو فراش المسجد ولا هو مراقب المسجد إلى هذه الدرجة فهروفت قلت لا أنا ما عارف كده لا مراقب المسجد ولا أعرفك ولا من عادة الوزارة عشرية سنة ما يرشد لك خطاب الله مع مراقب المسجد فطبعا هما رافعين الأمر الوزيرنا قال قائلين لنا هذا رفض يستلم خطاب النقل قال عجل هذا الفصل. ونزل قرار فصل عن الإمام والخطابة طبعا دروس ما قالوا شيء بس تدري الخطاب أمس جاين يعني جاين الخميس بصلاة العصر والخطابة صرا وبعدين صار الدرس الدار البخاري فبعد الدرس جاني مراقب مسجد وكلمني شفويًا قال لي خلاص بس وقف جات من اللوطات من الوزاره ان نوقف طيب بس الطلاب احنا ما قلنا شاء الله درس وموقف كان خلاص فلما جالي المغرب الدرس طفوا علينا اللي تاعات وهاوشونا وقعدوا الحمد لله الله عز وجل يعني يسر وسوينا الدرس بدون ليتات يعني صرنا نص ليلة صوفية <تصفيق> الحمد لله يعني هم الضار شوفوا في جنب المسجد لجنة تبع الإخوان المسلمين للدعوة فذين هم يعني يرونهم في سمخراسة هم اللي يحكمون المسجد مو يعني حكومة ظلم سوينا الإخوان المسلمين والله يتزاخر والله أنا تدري مشوار علي من جنوب السر أنا والله ودي ما ودي أوقف بس نكمل يعني بس ودنا منطقة تدري السر بالقص حق تدري يعني كثير يمكن الثلث من هالجهارة يجون أيضا الثلث الطلاب يا الحقيقة فسيرس بعيد عليهم للرقب بعيد بالحلم يمكن ما يضل الوقع من الوقع تدري ما يسمحون لك ولا مس تدري يمكن ما يسمحون لك ولا مس بس أنا أتصور هاليومين اللي جايين تبين الأمور شوية زيادة إذا حصل حصل إذا ما حصل نحدد لنا بعدين مكان حق الدرس البخاري والله كيف تابون درس البخاري المرة اللي جاي هنا عند مبارك مدام جيت المحل عنده أنتو العين وعرفتوه هالجهارة موافقين يعني البخاري علق البس البخاري بعد يعني 8 ونص يبدا الدرس في هالمكان هذا لين نشوف وضعنا هذا والله خلينا نشوف بس يعني ايش اللي القرار انا حقيقه ما ودي اني اترك المسل بهالطريقه هذه اللي اختارها هؤلاء نرجع باذن الله وبعدين عند عقب تالي لو ننتقل ما يهمنا بس بهالطريقه هذه ما اعتقد يعني اسلوب صحيح